ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ظ م أ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا ي ط ع و ن موطئا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 واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا ف اما الذين آ م ن و ا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم